وروى ابن ماجه واحمد عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم بخير اعمالكم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب والفضه وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل والمراد بذكر الله هنا الصلاة